يا حافظ اللي جئت لدارينا بالخير ثم استاب كل الدونا ابني يا شعلتاي كان جمالا بل كوكبا يجري فيتبعه السنة احييت وقتك بالكتاب وحفظه وبنيت صرحا شامخا في أفقنا في ليلك الماضي تردد آيه وبصبحك الآتي ستزهو بيننا حلم رسمتك يا بني وقد غدا في الواقع الأسماء راح المهونة حافظ الذكر جئت لدارينا بالخير ثم استشرت كل الدنيا ابني يا سؤتاي تانجم اللام عن بل كوكب يجري فيتبعه السنا كم كنت أبصر فيك يا إبني همة للحفظ يذكيها طموح من ثنى وأبوك فيك رأى كلها ويراك عزا فخره من فخرنا يا حافظ للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا إبني إياس أتايت نجماً لامعاً بل كوكباً يجري فيتبعه السنة ويراك شرفتها الأحبة قبله ويراك نبعا قاءت ساقا كل المونى فاحفظ وردد ما استطعت من الهدى فغدا تكون كما راجعت بأمسينا والله أدعو يا بني محبه يا, ربي يا, ربنا. يا, ربي يا ربنا. ارائه شده توسط ویب سایت سنت دانلود